بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن نعذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم ذل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 أَفَتَظُنُّونَ هَذَا أَن أنتم لا تبصرون اصْلُوها فَاصْبِروا أَوْ لا تَصْبِروا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْ المت... تقين في جنات ونعيم باكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قلت تكين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم. بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم من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 يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنا هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أم يقولون شاعرن نتربص به ريب المنود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 خزائن ربك أم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنود أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚۚ تِلْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذوهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 نَكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَكُونُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ فَارَدْ النُّجُوبِ